قَالَتْ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّنَا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْصِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن صُخْرٍ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 فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو ملين وفي عاد إذ أرسلنا عليه مريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمين وَقِيلَ سَمُودٌ اذْهَبُوا إِلَى لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ فَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن دَفْعٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ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 والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا دوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير اتَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ